بوك 2 تزنهارم ثلاثة عشر ثلاثة عشر تذيكنشيجك الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال مت چنال ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ أزير دابان دولغوزيك. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. سامي توجيبان دولغوزيك. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Hol van Márta? Ajna Márta? Márta? A moziban. Fisz cinema? Fi el cinema? Megnéz egy filmet. Hia tu sehidó filmen? Eja tu sehid Mit csinál, Péter? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ وجدت من تانول. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. يلفكت تانول. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. كل بيتر أين بيتر أين بيتر؟ أكابي زوبان في المقهى في المقهى كابيت إيسك هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة هو من نكسيفشن إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ كونسرتة <سؤال> إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. سرتك زنيت حلقتني. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. ماذا نمثّرت نكمني؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ الديسكوبا. إلى الديسكو. إلى الديسكو. إلى الديسكو. لا يحبون الرقص. هم لا يحبون الرقص